بسم الله الرحمن الرحيم هل تك حديث الغاشم وجوه يومين خاشعة عاملة ناصبة دصلا نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني